بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا قا و إلا أولو ولا يذكره إلا اولوا الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب انك انت الوهاب ربنا انك الناس ليوم لا ريب فيه عبدنا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا كَمَا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ, النار وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وبئس المآب وبئ فَِكَانَ لَم آيَةُم فيِي فأَتَينتقََكانَ لَ آيَةُ في بتَينتقَ فأَتُ تُ قاتِلُ فيِي سَبيل اللههِ وَأخرىكَافَِةُ يَرَونَهُم مِف لَ ررائِيَ العين بئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلكَ لا عبةَُول الأبصار إِ فيذكَ لا عبتَ الأبصار ذينَ لَّ صِحُب الشهواتِ مَِ النساءِ وَبنينَ وَقَنطيرمقَطَةِ الذهب وَالف والخيل المسومة والأنعام والحر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المكنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذالك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب, عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك قل مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير الذين يقولون ربنا إنانا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الذين يقولون صابرينَ وَصَّادِقينَ وَقانتينَ وَمُم ف قينَ والقانتين والمُم فثينَ وَمُتفرينَ شهد الله أنه لا إله الا دم علومی کو العلم قائما لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الإسلام ان الدين عند وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن إ يكََكُ الألَت وَهل وَمَ التذ وَقَُّذينَ أُوتُ الكتابَ وَأُمين سلَتُم وَكلَّذينَ أوتُ الكتاب وَأُمين أَلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ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 ويقتلون الذين يأمرون بالفسق من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالفسق من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالفسق من الناس فبش عَذَابِ مِنَ الْأَلِيمِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لهم مِن نَّاصِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يدَأَوَّ إلَ كِتابابِ اللَّهَِحكُمَ بَنَهُم ثمُم يَتَوَل فَريقُم مِنهُم وَهُم مُرِغُون يدَأََّ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَغَرَّهُمُ كِذْبُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَفِيَتْقُلُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووتيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء لله ما ملك الملك تؤتي الملك من وَتز المُلك مِ تَش أتعّم تش أتُذلّ مَ تش وَوتزك من تش أعّ من تش بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كل شيء قدير شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي, النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحّ من الميت ووتخرج الميت من الحي وتخرج الح من الميت ووتخرج الميت من الحي وتذك تشاغ بغير حساب وت تش بغر حساب لا ي يت... لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ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 وَحذكم الله نَفَ وَحذك الله ننفس والله رؤوف ببد والله روف ببد قإِنكُُم تحبون الله فَتَّبعون يحببكم الله وَغفِك ذنوبَك فَإِنْ تُحِبُّوا اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يحب فَإِن تََّو فَإِ اللهََّ لا يُحبّكَاف إِ اللهَّ صطَثَ آدَمَ وَنحَ وَآلَ إِذ الرهِيمَ وَآلَ ع مرانَعَ الللَمين إِ اللهَّ ططَ آدمَمَ وَح وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذرية بعضها, بعض ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم انك انت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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك يَتَهامِنُ الشَّيْطَانُ وَجِيلٌ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك, لك هذا قالت هو من عند الله وَنَتَوَمَّنُ مِنْ لَدُنْ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ هُنَالِكَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً قَالَ وَمَا تَدْرِي بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا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 ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصنا ونبيا من الصالحين الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصنا ونبيا من الصالحين قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا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 واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 وَنَكُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ وَيَسَّرُ لَكِ وِيلَادَتَهُ وَجَعَلَهُ لَكِ يُسْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ المقربين. قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من عنده هو المسيح يسوع موريا وجيا في الدنيا والاخره ومن المقتضين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يغلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون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 وَونَ بِعكم بِمَا تَأقلُلونَ وَما تَدَّخونَ في بُوتِك إِ في ذَكَ ل آياتَةَ لَكُ إكُنتُم مُؤمِنين إِ في ذِكَ ل لكم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ الْإِنْجِيلِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون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 121. والله خير الماكرين 122. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 123. قال الله يا عيسى ثكورافوكَ إلي وَم قوكَين الذيين كفَ وَجع الذيين التع كذَ كل الذيين كفَ وَوجعل الذييناتَّبع كفَ ق الذيين كفَو إ يَومِ القامَ وَوجعل الذيين الت كَثَ كل الذيين كفَو يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم في الدنيا والآخرة وما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 ذالِكَ نَسْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ذالِكَ نَسْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ إِنَّ مَثَلَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ الْحَقُّ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فمن فيه مَنْ خ جكَبِهِمِن بعْضِ مَا ج كَمِنَ الَِّلْمِ فَقُلْتَعَلَ نَدِع ابنَا أنا وَأَبن كم وَونِس أنا أنا وَونسأك وَأَمفسَن وَأَم فسَكم ثم منَ بتهل الفَنَجعَنتَ الله على الكذبين وَ وَسك وَأَ فسن فسك م بتهل الفَنجعَنتَي على الكادبين إِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ إِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلٰهٍ إِلَّا الله وَمَا مِن إِلٰهٍ الله وَإِنَّ الله لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ الله لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإِن تَعََّو فَإِن اللهَّه عَليمُ بالِالْمُفْسِدين أَ تَعََّو فَإِنَّ اللهَّ عَم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 اننا و بينكم ان لا نعبد الاه ولا نشرك به شيئا ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله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 والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون, تعقلون هأنتم ها هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به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 لا ت ما كان إابراهم يذي وَلا نَصاني وَ كان حَنيفًَا مسلمَ وَما كان مِن المشرركين ما كان إم يود وَلاصان وَ كان خليف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 والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين وتدايفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وتدايفة وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لمتى يا أهل الكتاب لم بآيات الله وأنتم تشهدون يا الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم الحق قَبِلَ بَاصِلٌ وَتَكُونُ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ قَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلِهَٰنَّارِ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ولأن آل وكرو آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا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 فَضْلُ لَدَيِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ لَدَيِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ يخصص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ومن اهل الكتاب من ان تمنه بق قوم يؤدي ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بكنصار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وَمِنْهُمْ مَّنْ إِذَا تَمَنَّهُ بِدِينارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَّنْ إِذَا تَمَنَّهُ بِدِينارٍ لَّا يُؤَدِّهِ اِلاَ مَا دُمْتَ عَلَيْكَ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك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 وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْهُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُلَنَّسُثُهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُونَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ من عند الله.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 على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ما كان لبشر أن إِيَّاهُ اللهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ تَن يَكُولُ النَّاسُ كُفَّارًا أَمَّا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُفَّارٌ وَعِبَادًا لِّمِن دُونِ اللهِ وَلَاتِ كُونُوا اَمَّا يَكُولُ لِلنَّاسِ فَيُعْبَدُ لِمَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِي وَلَكِنْ كُونُوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَل يأمرَُكُمْ أَن تَتَّخِذُ المد إكَتَ النَّبينَ أَبابَ وَلا يمَكُأَ تتَّخِذُ المد إكَتَ نذينَ ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ايامركم بالكفر بعد اذ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِينَ لَمَا فَايْتَقُونْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ فَتَمَجَأَكُمْ ثم, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ مَا جَاءَكُم رَّسُولٌ يُصَدِّقُ كُلَّ مَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَلَأَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ان اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقربنا قالوا اقربنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهيدين انا فاشهد فَمَن تَوَّا بَعدَذَلكَ فَأُولائِكَهُمفَاسِقون ألَ تَوَّ بَعدَذَانكَ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 وَاتِ وَال الأغضِ طَل وَكَقهَمْ وَإِلََيهِ يُجَول قُلْآمَنَّ بِالَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَنَ وَمَا أُزِل عَِ بِرَّهمَ وَإِسم قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِلْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَعِيلَ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وإسماعيل وإسحاق ويحكوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 وَمَي يبتَغِ غَييرَ الإسلامِدينينَ فَلَ يوقُ بَلَ مِنهُ وَهُوَفِيآخَِاتِ مَِخاسِين وَم يتَغِ غَيير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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَلَنَا كِتَابٌ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ 119. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 110. إلا الذين تابوا من بعد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ إن أدوا كفرا لن تقبل تربتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر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 كذلِكَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا مِن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا البر حتى 126. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 127. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم 128. وما قُمِ الشَّنْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قُلْ الطَّامِ كَانَ حِلًّا لِّلَّذِينَ اسْتُرْآئ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أن تنزلت التوراة كل عالم كان حلا لبني اسرائيل الا الا ما هو ما اسرائيل علانا من قذ لان تنزل التوراة قل فاتوا بالتورات فات ف فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَن كَفَرَ العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ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 يُؤَنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ فَبِهِ يُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ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 فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّونَ كَمَا يَرُدُّونَ كَفِرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وكيف وَرُونَا وَأَنْتَ تُتْلَى عَلَيْكُم آيَاتُ اللهِ وَفِيهَا كُتُبُ الرُّسُلِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا تتقوا الله حق وتقاته ولا تموتن الا وانتم وَتَصِمُ بِحَابِلِلَّهِ جَم وَلَا تَ فََّقُ وَتَصم بِحَابِللَ يَذ وَلَ تَفََّقُ وَذقُرُون عَّةَ اللَّهِ لَكُمْ إذ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 فَأَصْبَحْتُ بِنَمَتِي إِخْوَانا فَأَصْبَحْتُ بِنَمَتِي إِخْوَانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا فأصبحتم بلمته إخوالا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 لَتُيَدْعُونَ الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولائك هم المفلحون واولائك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا تَلَفٌ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ وَجَاءَهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانتَهَوْا مِنْ بَعْدِ مَا جاءهم وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّوا جُوهُمْ وَتَسْوَدُّوا جُوهُمْ يَوْمَ تَبْيَضُّوا جُوهُمْ وَتَسْوَدُّوا جُوهُمْ فَأَمَّا الذين أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين شودت أجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ فَسَتَكُونُ لَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ فَسَتَكُونُ لَهُمْ فِيهَا خالدون. إِكَآيَةٌ اللَلُهَا عَلَكَ بِحَ إِلكَآةُلنَةلُغ لَكََ فيِحَد وَمَ اللهَّهُ يُريدُ غُمَِّعَمين ولله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض والى الله ترجع الامور والى الله ترجع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 أرْوُفِاةٌ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَوْ آمَنَ 116. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 117. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون أن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزر لِلَّهِ أَيْنَمَا تَحْتَفُونَ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَأْسٍ ۚ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَنَّىٰ مُنْتَصِرِينَ إِلَّا بِحَبْلٍ من الله اهٍ وحر من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكن وداء بغضب من الله وضربت عليهم المسك ان <تصفيق> ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء كَبِئَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ غَيْرَ كَذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا, سواء ليسوا سواء من أهل هنا ايات الله اناء يسجدون من أهل 126. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 127. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُقَوِّمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَريرٌ أَصَابَتْ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أصابت حرف قوم 124. وظلموا أنفسهم فأهلكت 125. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 126. وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون 127. 129. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم 120. يا أيها الذين آمنوا 126. ودوا, ودوا ما عندتم قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صذورهم أكبر 127. ودوا ما قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صنورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطلون قد تَعْتَلُونَ هَأَ أنْتُم أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ هَأَ أنْتُم تؤمنون ذل الكتاب كله وتؤمنون ذل الكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيب قَتُبِّنُون ذَلِكَ الْكِتَابَ كُلَّهُ وَإِذَا نَقُصْ قُلُ أَمَنَّا وَإِذَا خَلَا وَضُّ عَلَيْكُمْ أَلَأَنَامِلَ مِنَ الْغِنَى قُلُ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ قُلُ موتوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وإن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم فَمَا شَيْءَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَتَبُو الْـمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ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 وائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل تَكَلَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ فَكُنْ لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تشكرون إِذَا قُلُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين أذن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين ويأتوكم خمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا فانكم مهنتكم ان نقول فقد ومن نصر الا من عند العزيز الحكيم ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ بِتِهِمْ سَيَأْتِ قَرِيبُ أَثِيرٍ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعنكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا والأمار التي أعدت للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيع الله والرسول لعلكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والَّذينَ إذَا فَالوا فَاحِشَةً أَوظَلَمُ أَمْ فُسَهُمْ ذَكَر اللهَّهَا فَستَوْ فَرُولِذُنُوبِهِم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا يَصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَظْلِمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تجري مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَداائِكَ جَزَ نغُفَِةُ مِ غَِّهِ وَيَنْ ناتُ تَجرِ تَتحِّهأَن آم خَدَ فيِيه وَنََّ أَيرُ آمِلين قَادِ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قَادِ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَ كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى ولا تَهِنُوا وَلَا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا قم قرح فقدم الس القوم قرح مثله امسس الس القوم قرح مثله وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَيَرَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, الظالمين وَلْيُحِقِ اللَّهُ الذين آمَنُوا وَيُمْحِقِ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 أم ان حسرتم ان تدخل الجنه علما ما يغنم مناه الذين جاذوا منكم الم وَل قَدِكُمْ تُتَمَن النَّونَ المَوتَمِن قَابِلِأَن تَ القَووه فَقَادِ رَأَي تُمُوَأَن تُم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 انما محمد الا رسول قد خلت من قل لي وصول اف ان مات او قتل قلتم على اعطابكم اف ان مات او قتل قلتم على اعطابكم ومن ينقلذ على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلر عن عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين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 منها ومن يرد الثواب الاخره نؤهى منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤهى منها ومن منها وسنجزي الشاكرين, وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وكاين من رجل قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وَمَا وَهَنُلِمَا أَصْصَابهُم فيِي سَبللَّهِ وَمَا ضَوْْفُ وَمَستَكَانُوا أأَم وَهَنِمَا أصَارهُم فيِي سَبيرلَّهِ وَمَا بَوْفهُ وَمَستَّكَانوا وَلَّهُ يُحُِّ اللَّهُ والله يحب وَمَا 118. وما إِلَّا قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 119. وما كان قولهم إلا وقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا صُمَّ عَلًا قَوْمَ الكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 112. والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيروا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 وَمَأوَهُ الن وَمأهُ وَبِسَّمَف وَظَّالِمِين وَِ سَمَف وَظَّالمين وَلَ قَدِ صَادَقَكُمُ اللهَّهُ وَعْدَهُ إِتحُ السُونَهُ بِإِذْنِه حَ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 وَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ من يريد من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ما صرفت عنهم ليرسل إليكم ولا قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين, فضل على المؤمنين إذ 29. إذ تصعيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ 30. فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ فَأَسَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ف تَحجَنُوا لَمَا فَتَكُم وَلََم حَصَابَكُ وَلهَّهُ خَبيرون بِمَا تََّلُون وَلهَّهُ خَذيرون بِمَا تََّلون ثمَُّ أَنْ زَنَ من بعد الغم أَمَنَةً أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ ذِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ أَفَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّ يُرَا الْحَثِظَ النَّجَاهِلِي يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ يَقُولُونَ في, فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَنَا لَأَن يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ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 زَهُ م الشَّيطَانوا بِ بَعضنَا كَسَهُ إِ مَسْتَزَلَّهُ مُشَّيطانوا بِبَضمَا كَسَ وَلَ قَدَعَ فَ اللهَّهُ عَنهُ إَِّ يطال ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم ان الله غفور حليم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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان ضربوا في الارض او كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ام كانوا هزلوا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت اما هو يحيي والله بما تعملون بصير وما هو بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او مت لما غفرة مِنَ الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أم مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير لا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ فَذِمَّا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنت لهم أَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظًا الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظًا الْقَلْبِ لَنْ من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشااورهم في الامر اعفوا عنهم واستغفر لهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فاذا عزمت فتوكل 111. الله. إن الله يحب المتوكلين 112. الله يحب المتوكلين 113. إن ينصركم الله فلا الله فلا غالب لكم فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَإِن يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ للمؤمنون وعلى الله فليتوك للمؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ومن يغل بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وَلِلسَّمَائِي مَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا أولما هذا اَوَدَنَّا أَصَابَتْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَهَا فَلْتُمْ أَنَّ هذا قُلْ هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُمْ قُلْ هُوَ مِن إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَنَأَصَّدَّثْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَنَا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُرْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُرْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِكُفدِ يَوومَائِذٍ أَقُرَبُ مِنهُم للِإمانم لِقُفْدِ يَومَائِذٍ أَكُرَب مِنهُم للِإمان يَقولُونَ بِأَفواهِهِمَّا لَسَ فِي قُلوبِهِم يَقولُون بأَفواهِهم ما لَسَ في قُلوبِهِم والله اعلم بما يكتمون والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اقاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقادوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم وَلَا تَحسَبًَاَّ الذي نَ قُتِلُ فِي سَبِيلهِ أَمواتَ وَلَا تَحسَبًا الذي نَقُتِلُ فيِي سَبللَّهِ أَمواتَ ببلَلْ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 لَمْ هَنَا يُضِيءُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ للَّذينَ أَحسَنوا مِنهُم وَاتَّقَو أَيُرُ النَّظِييم للَّذَ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 سَقَجَمَُ لَكُ فَخْْشَم فَزَادَهُم إمَانَ وَقالَاوا حَسبُ لَ اللَّ وَنَمَّوكيل فَوْ قَالَبُ بِعمَّةِ مَِ اللَّه وَفَضللِلَم يَمسَسكُمْ سُ وَاتَّبَعُورِوانَ الله وفضل لم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 ذَان م الشق يخَّف أوأَ فَ تَ خافهُ وَخَافُكُُ م وَلاَا يحظُكَ الذيينَ يوسَونَ في الكُف وَلاَا يحظُكَ الذي يوسريَ في الكُف انهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما لَا نَحِي حَتَّى يَمِيْزَ الخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَن كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَن, رسله من يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميغاث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء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 وَمَا كَانُوا وَقَدْ لَهُمُ الْأَذِي غَيْرَ حَدٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قدمت وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا إن الله وهد إلينا قل قد جاءكم مِنْ من قبلي بالبينات وبالذي فَلِمَ فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قل الذي قلتم سلم فقتلتم ان كنتم صادقين فان كذبوا فلقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير فإن كذبوك فقد قذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزهر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت لَنَأْجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّنَا لَوَفَّيْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجنة لاتفقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا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 انْهَلِقُوا وَانْفُسِفُوا لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا آذَنَ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 يُولِنَ النَّاسُ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى أَزْهَارَهُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى أَزْهَارَهُمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَُ بِمَالَ يَالوا وَيحِبُّونَ أَ يُحمَّدُ بِمَالَم يَفْعالُوا فَل تَحسَبًَاَّهُ بِمَفَزَةٍ مِنَ العذاَاب لِلَّازِر وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إنِ في خلق السماوات وَأَضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 ون فيِي خَلقِ السمواتِ والأْ وَيتَفَكرُونَ فيِي خَقِ السَّمواتِ وَالأَرضِ رَبّنَ مَا خلقت هذا باطلا خَلَقُ تَذاَ بَ قلَسُ ببحانكَ فَقنَا عَذاابًا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 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنشار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 رَبَّنَا وَأَكْرِمْنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فاستجاب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 وَقَتَلُوا وَقَتِلُونَ أَكْفَرًا عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عند الله لأدرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ وبِسَلْمِ هَادَ وَبِسَلْمِ هَادَ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ لكن اللَّهِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهم جنات تَرِيمٌ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ قَوْلُ ذِي لَفِيها نُزُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ 131. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله 142. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باله وما أنزل إليكم وما ف لل قاشعينَ للِلههِ لا يَشْتَرونَ بآياتِ اللههِ ثمَمَنَ قَليلَ قاش للله يَتَرونَ بآياتِ الل ثمَمَ قل أُائِكَ لَم أَيُرُهُم عِندَ رَبم